عفوا غفات بعض الجروح اللي بقلبي ما صحت ما فيه هداي للجروح أرجوك تكفي لو ولا تدري وندري لو يمر الوقت تبطي ما حد تقدر تسوي شيء للقلب المعذاب سولا قول لي طبعك كذا واقول صورتك وضحت صارت محبتنا مجرد حلم وانت تتأوله الله على لا لي من كسر الخواطر ما استحات كم فورات دمي وانا رحنا تعايم طولا يا عفر غفاك بغل جروح اللي بقلبي ما صحت ما فيه دايير للجروح أرجوك تكفي لو ولا تدري وندري لو محل ما لو تسوية ما دون عين وترسده ترى ما ما شيء للقلب المعده عذاب سوينا بقيت ذكر شيء من بعد السنين أب تحت يوم الغلا يحتل عرش القلب وانت تموله. بقيت كم امتزامات فيك نفسي وفرحت تذكر نهار قولي ساعة الصباح مفولة عفوا انغفات بعض الجروح اللي بقلبي ما صحت ما فيه للجروح ارجوك تكفي لولا تدري وندري لو يمر الوقت تبطي ما محد تقدر تسوي شيء للقلب المعدة بسولى تكفي بدل ما قول تكفى فرصة العمر اسنحت خلتني للضيقها اللي في الحشام تجولا سر المحبة مستواها فوق ما ينزل تحت في مستوى المتطفلة في الحب والمتسولة عفو الغفات بعض الجروح اللي بقلبي ما صحت ما فيه دائي أرجوك تكفي لو تكفي ولا تبري ندري لو يمر الوقت تبطي ما حد تقدر تسوي شيء للقلب المعذب سونا سويت خطة لاكتشاف مخططاتك وانجحت سوني عرفت سالفا وخذت وقتي بولا استاذنك بروح وانحات ذكرياتي لك نحات على جدار فيه ذكر العاشقين مضونا أفواه الغفاة بظهر الجروح اللي بقلبي ما صحت ما فيه داعي للجروح جوك تكفي لو ولا تدري وندري لو يمر الوقت تبطي ما محي ما محا إذا ارتسوي شيء للقلب المعذاب سولى